لآل ا ل ق ر آ ن أعوذ ب ا ل ل ه م ن ا ل ش ي ط ا ن ا ل ا م ي ه طرب ابن م ر ي م مثلا إذا و ك منه ي ص د و ن و ق ا ل و ا أ ه ن ا خير ر أم ما طربوه لك إلا جدلا بل قوم هو ب و ه ل ك إ للعلوم ا ج د ا هم ق خصمون إنه إ ل ا عبد أ ن م ن ا ع ل ي ه و ج ع ل ن ا ه م ا ء الله ا ل ح س ن ا シェフの名前は誰かが知っているような気がする。 قال قد ج ئ ت ك م بالحكمة و ل لكم ب ي ن ب ع ض ا ل ذ ي ت ت خ ل ف و ن فيه ف ا ت ق و ا ا ل ل ه و أ ط ي ع و ن إن ا للعلوم ربي الاسلاميه ب ن م الذين ل ظ م و ا من ع ه ا ل ي ي م هل ن ظ ر و ن إ ل ا ا ل س ا ع ة أن أ ت ت ي ه وهم م بغتة للعلوم ا يشعرون الاسلاميه 「私の思い出は何でもいいです。私の思い出は何でもいいです。私の思い出は何でもいいです。私の思い出は何でもいいです。 وفيها موسوعه النابلسي أ ف ل ل ع ي ن و أ ن ت م ف ي ه ا خ ا ل د و ن ا س ل ا ل ل ج ن ة ا ت ي أ ر ت ه ا كهة「今日は何を ا てもいいことです。 ربك قال إ ن ك م ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أ ك ث ر ك م للحق كارمون أ م أ ب ر م و ا أ م ر ا ف إ ن ا مبرمون أ م يحسبون أ ن ن ا لا نسمع سرهم و ن جواهم بلا و ر س ل ه م ل د ي ه م ي ك ت ب و ن إن قل للرحمن كان و ل د ف أ ن ا أ و ل ا ا ل ع د ي ن س ب ح ا ن ر ب ا ل س م ا ا و و ت ا ل أ ر رب ض ا ل ع ر ش عما ي ص ف و ن ف ذ ر ه م ي خ و و ض ا ي ل ع ب و ا حتى ي ل ا ق و ا ي و م ه موسوعه وهو النابلسي ي ل م للعلوم ك ا ل ا س ل أ ر ض و م ا ب ي ن ه م علم ا الساعدة وعنده إليه ولا ي ترجعون م ل الذين ك ي د ع و ن من د و ن ه ا ل ش ف ا إلا ع ة م ن شهد ب ا ل ح ق وهم ي ع ل م و و ن ل ئ ن س أ ل ت ه م من خ ل ه م ليقولون ا س ل ه ف ن ا م ي ه يا رب إنها رب 私たちは今日のは私たちの夜を迎えたのは私